112. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 113. وما نؤخره إلا لأجل معدود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 117. فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد 118. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 117. السماوات والأرض إلا ما شاء ربك 118. عطاء غير مجذود 119. فلا تكفي مرية مما يعبدها 111. إلا كما يعبد آباؤهم من قبل 112. وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منكوس 113. ولقد آتينا موسى الكتاب ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن 117. إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير